هذه الصلاة الوصفية العظيمة الجليلة العلية بسيد الطائفة الصوفية الجنيدي باضادي ومن سلك ما سلكه ودازم طريقته كالنوري والشب والشرخافي ومن بعده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وكرم وأعز ما عظم وماشرف ما على وأسكن صلواتك والضف صلواتكما فما أكثر ما زيد مرقاه ورفع وما سلامك صلاة وسلاما صلاة وسلام ورحمة ورضوانا وعفوا وغفرانا تمد وتزيد بوابر سحاء بمواهب جودك وكرمك وتتم وتزكو بنفائس شرائف وطائف نطف جودك ومننك دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك ولا منتها لتعلق علمك بمعلوماتك ولا غاية ولا آخرة لقضائك وقدرك ولطفك معينائك ونصرتك لعبادك أزليتَم يا أزليتَك لا تجون بديتَم يا لا تحول على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إمام حظرتك ولسان عجتك وعروج مملكتك العز السامع النور الباهر الساطع طيع اللامع والبرحام الطاهر القاطع والبحر الزاخر الواسع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة المكارم الفائقة وانوار الأنوار المخلوقة الرايقة، ومعدن لحكم العسران، وطنازح المتن فخاري، ما صدفة الموجود، ما ذخيرة الملك المدهود، ومنبع الفطائل والكرم والعطاء والجود، تاج مملكة التمكين، ما إنسان إعلان خلق الله في الرعوف الرحيم الكافة المؤمنين والنعمة الوافية على الخلائق أجمعين ورحمة الله الجامعة العالمين صلاتك التي صليت بعظمة ذاتك عليه وبها جملت وأنعمت بفضائلها قد أكرمت وزدت وهديت وعلى آله وصحبه مغسني علمه ودجوم هدايته صلاةً تحسن بها أخلاقنا وتدر بها أرزاقنا وتوسع بها أشواقنا وتزكي بها أعمالنا وتغفر بها ذنوبنا وتشرح بها صدورنا وتضهر بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتروح بها أرواحنا وتقدس بها أسرارنا وتنزه بها خواطرنا وأفكارنا وتصفي بها قدورات ما في أسرارنا وتنمر بها بصرنا وأبصارنا وتعمر بها أوطاننا وديارنا وتشفي بها أمراضنا وتكثر بها مطارنا وتفتع بها أقفال قلوبنا بنور فتح مبين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين صلاة تنجينا بها ونصبه وزلازله وتعبه يا ودود يا جواد يا سريع الرحمة يا كريم صلاة تهدينا بها الصراط المستقيم وتجيرنا بها من عذاب الجعيم وتنعمنا بها في دار النعيم يا أرحم الراحمين يا ناصر يا معين نسألك اللهم بأنوار صلواتك على عبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الاستقامة في عطائر قدسك ومقاصير عزك على أرائك ومشاهدتك وتجليات منازلك والهين بسطعات سبحات أنوار معطرين بأخلاق خقائق دقائق صفاتك وآثار بركاتك أفعالك في مقعد حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك الجمال الزاهر <تصفيق> ودليلك جمال الزاهر والجلال القاهر والكمان الفاخر واصدتي قد النبوتي ولجة زخار الكرم والفتوة والنور الغامر والبحر الزاخر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا المشفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وحبب رب العالمين المنزل عليه في الذكر المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأبر الأكرم والأعز الأعظم والأشرف الأفضل الأرحم بالعز الشامخ والمجد البازخ والنور الصادع والحق الواضح ميم الملك فحام الرحمة وميم الملك والملكوت ودال الدلالة وألف الجبروت وهاء الرحموت وميم المزاية ودال الهداية ولام الألطاف الخفية ونون المنن المفية وعين العناية وكاف الكفاية وياه السيادة وقاف القربة وطاو السلطنة وهاء العروة وصاد العسمة وغاد الغياء وفاء الفوز وزار الزحادي وشين الشرافة متى التنبتى وبر البركة وغين الغنا وظاء الظهور وو المقاية وجيم الجمالتي وخاء الخيرتي وذاد الذخيرتي أهل المنن والامتنان وعلى أصبع الدين بهم في عرز عريز صلاتك المؤمنة بعظمة جلالك المشرفة بجلال جمالك الكريم وبعظيم نوالك العظيم دائمة مدوام ملكك صامية بسمو رفعتك صلاة تفوق متفلم تليق بمجدك وكرامك وعظمتك صلاة أت لها أهل يا عظيم يا ضيم وناها أهل يا عظيم صلاةً على قدر حبك بحبيبك، صلاةً على قدر حبك بعبيبك، وقدر حبه لك، وقدر حب العالمين لكما، وصلاةً لا يقدر قدرها، ولا يبلغ كلهها كما ينبغي لشرف رسالته ونبوته وعظيم قدره وكما هو لها أهل صلاة تفرج بها عنا عوادف عوارض الإختبار وتمعوا بها عنا سماء القربتي يا الله يا غفار يا حيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي قطب رجاء النبي ونقطة دائرة المرسل المخاطب في الكتاب المكنون وإنك لعلقوق عظيم وإنك لعلقوق عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو قدم السالكين وقرة العارفين راحين ذين المنبأ وادم بين الماء والطين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تحل بها الأقد وتفرج بها عن الكرب وتزين بها مصارع الهموم والغموم والأحزان وتبلغ بها الطالب غاية ما طلب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين